119. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني 110. إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها بما وضعت وليس الذكر كالأنساء وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن